بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولوا افتراه بل هو الحق من ربك لتنزل قوما ما أتاهم من ذهر من قبلك لعلهم يتدون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 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفِئَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَيْذَابُنَا الْنَّاسُ فِي الْأَرْضِ إِنَّهَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي يُكْلَبُكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ولو ترى المجرمون نافسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا, ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 وَجَعَلْنَا هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِلهُمْ كَمَا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مساكنهم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 م ولاهُ يغرون ترض عنْهُ وَ تظر